بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك احترن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبي أبدي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 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى يعقوب كما أتمها على بويك من قبل إبراهيم وإسحاق إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلْمُسْتَأْثِرِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ حَبِيبٌ إِلَىٰ أَبِينَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ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 لقتل يوسف وأنقوه في وئابة الجب يلتقط بعض السيارة يلتقط بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غزّي يرتع ويالعذ وَإِنَّ لَهُ لَحافِظٌ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي لي أَن تَذْهَبُ بِهِ وَأَخافُ وَأَخافُ أَن يَأْكُلَهُ الزِّيَابُ وَأَن تُمْعَنُهُ غافِرٌ قالوا ان اكله الذئب ونحن عصبه ان ما اذا لا قادرون فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجب واوحينا اليه لتنبئ انهم بامرهم هذا وهن لا يشعرون وجاءوا أباهم عيشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله النئب وما بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل فولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدل هذا وهو قال يا بشرى هذا غلام وأسروا بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بغف دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لمرأته أكرمي مثواه عسى, عسى أن ينفعنا أو نستخذه ولدا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 ولقد همت به وهم بها لولا أرآ برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين وَسَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّت قَمِيصًا مِنْ دِبْرٍ وَأَلْفَى يَا سَيِّدَهَا لَدَلْبَابٍ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أو عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ هِيَ رَاوَدَتْنِي عَنْهُ فَتِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ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 واعتذت لهم متك أو أتت كل واحدة منهم نذكنا وقالت خرج علينا فلما رعينه أكبر منه وقطعنا إيديه وقلنا حاشل وَقُلْنَا حاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَلِكُمُ الَّذِي لُمْتُكُمْ فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدْتُهُ عَن نَّفْسِهِ فَتَعَصَّمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُتَجَنَّنَ ولا يكونا من الصاغرين قال رب السجن واحبد الي مني ما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهم اصب اليهم واكم من الجاهلين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 أراني أعصر صهرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إما نراك من المحسنين قال لا يأتيكما طعاما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 يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأن الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيان وقال للذي ظن أنه ناجم وَمَاذَكُرْنِيَ رَبُّكَ فَأَنْتَ الْمُشْيْطَانُ فَأَنْتَ هُوَ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِالْعَثَمِ وقال الملك إني أرى سبع بقرات ثمان يأكلهن سبع عجاق وسبع سنبلات قضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون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 ثمانية يأكلون نتبع نجاف يأكلون نتبع نجاف وسبع سبلاط خبر وخراب سات اللّل لعلّي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون.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 قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحة الحق أنا راوته عن نفسي وإنه, وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائمين وما أبرئ نفسي إن النفس بأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أتخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم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 وجاء إخوة يوسف فدخله عليه فعرفه فعرفهم وهم له مكرون ولم ما جهزهم بجهاز قال سوني بأخي لكم من أبيكم ألا تعونني في الكيل وأنا خير المُس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 لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما وجعوا إلى أبيهم قالوا قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإن ما له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبعي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونذاد كيل بعير ذلك كيل يثير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتنني به, لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فلما آتهم موثقهم قال الله على ما نقول وكيل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 ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة, إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها وإنه لدو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمَّا دخلوا على يوسفَ وَإِلَيَّ أخاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا جَهَازَهُم بِجَهَازِهِمْ جَعَلَ الثِّقَائِتَ فِي رَحْلِ يَخِّي ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لتارقون قالوا أقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صوار الملك ولمن جاء به حل بعير وأنا به زعيم قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا المفسد في الأرض وما كنا تارحين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه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 ما نراك من المختمين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالمون فلما استيأتوا منه خلقوا نجيا قال كبرهم لم تعلموا أن بعث قد أخذ عليكم موفقا من الله ومن قبل ومن قبل ما ترّضت في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكم اُنْجِئْنَا إِلَىٰ أَبِينَا فَقُولُوا يَا أَبَانَا إِنَّ نَبْلَكَ سَرَقَ وَمَا شَهِدْنَا وَمَا شَهِدْنَا إِلَّا بِمَا عَلِمْنَا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي قَبِلْنَا فِيهَا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَدَّرُوا جَمِيعًا عَسَى رَبِّي أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا هو العليم الحكيم وتولى عنهم وقال يا أتفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كريم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إن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 أنه لا ييأس بالروح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا, وجئنا برضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن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 إنه من يتقوى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تَعَالَى لَقَدْ أَسْرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْرِبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَأْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَأَرْحَمُ الرَّاحِلِينَ اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين ولما فصلت العير قال أبوهم قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لو لا أجدر يحي يوسف فلو نان تفندو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 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا قالوا يا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كلنا خاطئين قال سوف استغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيَّ وَقَالَ وَقَالَ دُخُلُ مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِين وَرَفَعَ أَبَوَيَّ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ وَقَالَ يَا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 تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة أو يوم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بخيرة أنا ومن السبعني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 ولدار الآخرة خير للذين استقون أ فلا تعقون حتى إذا استأذن الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا جاءهم نصرنا فرجي من نشاء